رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفر ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين استبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين فتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا مَن لَّغِينَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل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 qultaa la nad'u abanaa wa abnaa'akum wa nisaa'anaa wa مَنِ ابْتَغَى الْفَنَجَ عَلَّنَتَ اللَّهُ عَلَى